<سؤال> يا ديار ساد, في ساد فيها حكم ربي بالسناني عش بها ما دمت حيا ديرتي يا جناني يا ديارا ساد فيها حكم ربي بالسناني عش بها ما دمت حيا ديرتي يا جناني واحمد المولى تعالى أنت في أزكى مكاني أمر الله لزاما بإمام في الزمان وحمد المولى تعالى أنت في أزكى مكاني أمر الله بإمام في الزمان عندما فريط فيه سد فينا الفجان وأذاق الناس قارا بين ذل و لكن الظلم سيمضي فقطاف الفجر داني لكن الظلم سيمضي فقطاف الفجر داني, فقطاف الفجر داني يا ديار ساد فيها حكم ربي بالسناني عش بها ما دمت حيا بارتياحني يا جناني